قل إنما أنا بشء مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهو بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مبنون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 سواء للسائلين ثم استواء السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طال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 وَأَوْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فأما عادوا فاستكثروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيامنا حسابا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 ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم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 أنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِنَّ يَصْبِرُوا فَإِنَّ أَرْمَثُ وَأَلَهُمْ وَإِنَّ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم.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 بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا يوحظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن يَجَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَزِيزٍ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 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُّوا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَرِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ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 وناديهم اين شركائي قالوا اذنا <كما> منا من شهيد وطلع عنهم ما كانوا يدعون من قبل <وظنوا ما> لهم من <محيص> لا يسأم الانسان من دعاء <الخير>